كالعلى الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكح. توم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن. إذان كحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمت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 وَبَنَاتِ خالاتِكَّ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَتَزَوَّجَهَا